Kami musafir fakum musadul khairan teruskan dan rapatkan sah. Allahu akbar. Alhamdulillah, Rabbil Al-Alamin ar rahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in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 Sami Allahu liman hamida.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 Al-Qar'i'ah, who is the-Qar'i'ah? And what do you know, who is the-Qar'i'ah? The day people will be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 سمع الله من حمده. الله أكبر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 Oh, Lord.